Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Sad Ketabun لا إليك فلا يكون في صدرك حرج من قول تذريبه وذكرى المؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من رب ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إذ Altyazı M.K. Fala sâlanâl, lâdin ürsilâ ilayhim, vâla Falan kusunun onunla bilmiyoruz ve biz de وَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هم اَم مَّوَازِينُ فَالَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ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 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ خَلَقُناَاكُم صَوَّرْنَاكُمْ صَووَ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا كُل إلا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 قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وَمَا لَاتِيَنُهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Çal, çıxdı minha mazooma, medhurah.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 فَوَسَلَوْمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُ مَا مَعَوُرٍ عَنْهُ مَا مِنْ وَقَالَ مَا لا أعبكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فلماذا قشَّرَتْ بدتَ له ما سوءَتُه ما وطَفِقا يخصِّفان bo ma alam an hakumat ilku ma şağrati ve akul luku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 Qal, ahbetوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس أن واريس آتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ يَا بَنِي اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الش... الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما Yenizeğe onu malı balsı, malı yürüyehu, malı sağı atim. İnnehu yaraqumhu ve kabiluhu İnna j'āl-nā šayṭūn awliyā al-lāzīn la وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا والله أمرنا بها. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا نُرِ بِالْفَحْشَاءَ أَتَقُولُونَ عَلَى وَأَقِيمُوا جُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Feriqa hâda ve feriqa savuna ennehum muhtadud ya bani adam khuduz zinatakum inda diyin ve kulu ve ve la la قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ دُنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نفصل الآيات لقوم يعلمون.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 ve an teşrik ol Allahı ma lam yunazil bii Sultan ve an tekül ol Allahı ma ولكل أمة أجل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 يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 Fman azlamo mman iftara Allahı kâziben, ou kâzib bi ayatı. Olaik yanaluhum nacibuhum إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله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 قَالُوا ادْخُلُوا فِئَةً مِّن قَدْ مِن قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فَنَادَوْاَهُمْ فَقَالُوا رَبَّنَا hatta izad darofu بنا هؤلاء ضللون فآتيم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 ''İn الذين كذbوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط'' وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْظَالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسٍ إلَّا وَسَعَهُ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ ظِلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهَرِ دِيَ لَغُ لَاءَ هَذَا نَ الله لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ تموها بما كنتم تعملون، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق. قم فَالْوَجَدْتُمْ مَا وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم فأذن مُؤَذِّنٌ بينهم الله عَلَى الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وعلى الأعراف رجال يعرفون كل كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أَبَصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا, قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستك أهؤلاء إلا الذين أقسمتهم لا ينالو من الله برحمه. وَدُخُولُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَن تُمْتَحْزَنُونَ <trail> <dial> <sözah> Vana da أصحاب Nari, Aşhab el Jannet, an afidu, alayna, min al Maae, اللَّهُ حَرَمَهُ مَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وغرتهم الحياة الدنيا. بَلْ يَوْمَنَا سَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يومهم هذا وَمَا كَانُوا بآياتنا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأُوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَكِّ فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا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 قد خسروا وضل عنهم ما كانوا يفترون. وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استوى على العرش Yoşu illelennara, yutulubu, hafifen, ve güneş ve kâmera, ve yujo mu sḫaratı, bâmeri, hala Tebarak Allah Rabbu'l-alemin. Adu Rabbkum tezrar ve kufiy. Innahu la yuhbubu'l-mu'tteedin ve la tufsidu fi'l-ard b'ad içla'hiha ve darguhi kafan ve tamga. İnnah وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ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 كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي Mīr rabbil âlemīn ublighukum risâlâtı rabbī Anlarımız reflectingaría ki her zaman zamanına formal員 var Efendimiz doğru sor 건강ت كَذَّبُوا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عمين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 Allaheu, الملأ الذين كفروا من kafanın kafanın kafanın في kafanın kafanın kafanın من الكاذبين'' قَالَ ya قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين Qبلğğكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين acıbetum aljâkum zikrumir rabbkum alla rjulim min جعَلَكُم خُلَ فَأَمِم بَعدِقَ مِن بعد حم وَزَدَكُم فيِيخَلكِ بَسقَّ فَذكُرُ أَلَ أَلهَّ لَ عََّكُم تُ Çalı, adetteniğbûd Allah, wâheduh, wânâzâr ma kana قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَأَنْتَ ظَهِيرٌ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ان جنينا والذين معه برحمت مننا وقطعنا دبر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءتكم بينة من رب bikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadhruu tha'ul وَلَكُمْ مَا ظَهَرَ فِي الْأَرْضِ وَالْقُرْآنِ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ taşızun min sühooli qusur ve tanhitun aljibal buyuta fazkuro ala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 قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مؤمنون. قال تكبروا ان بالله امنتم بكافرون فعقر ناقه وعتا عن امر ربهم وقالوا يا صالح بما تعذنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 ولوطن إذ قال لقومه أتئتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لت... Dünen erjâl şehveten, min don insan. Bel ân tum kâumum لَاءَ أَمْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ من قريتكم إنهم أناس يتطهرون fa anjinahu ve ahlahu illa mratahu kânat min alghabirin ve عليهم مطرا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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم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 قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعود في ملتنا قَالوا وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا رُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ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 من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون İlke القıran قص عليك من أنbائها ولقد جاءتهم رسülهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ تكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأَنْتُكُمْ بِبَيْنَةٍ مِّنْ قَالَ جِئْتَ بِآيَةٍ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 ''Yأتوك بكل ساحir عليم'' ''وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. "Çalın, ham. Ve innokum, la min al-mukarrabin." فأن نكون نحن الملقين قال ألكوا لَمَّا الْقَوْسُ حَرَّأَ عُيُونَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوا وَجَاءُوا بِسِحْرِ النَّاوِي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 فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 إن هذا لمركّر مكرّتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عَن اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّ إِلَى رَبِّنَا من وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَذْرًا وَتَوَفْأَنَا مُسْلِمِينَ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفتر إدُو في الأرض وَيَذَرَكَ وَأَلِهَتَكَ قَالَ سَأَنُقَتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيِّنِ سَأَهُمْ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ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 وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلُ أَن تأتينا وَمِنْ بَعْدِ مَا جئتنا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 الا انما اطعامهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا ما نا به من آيات لتسحَرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليه مطفانا والجراد والقمل والضفادع دَمَ آيَاتِ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وكانوا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الْمُرْجُ قَالُوا يَا مُوسَى تعن الرجز لا نؤمن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُرِيجًا إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ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 ve arıthna al-qum al-ladıni kano yustagfun mashalika al-arzı ve maaribha al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 قَالُوا يَا مُوْسَ جَعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرُّحٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال أَعْلَى اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهً وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذ Anjina kum, min alifirgaon yasumun kum, su al gezab, yıktılun abnacum,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 ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة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 ولما جاء موسى لني قاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك "Çal lan tanrani, ve bakın, özr. İla el Jaber, لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ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 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ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 وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا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 Ağmalıgım, hel yüzzenin illa ma اتخذ قوم موسى مِنْ بعده من حليهم عجدا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سكط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا رب وَنَوِّرْ لَنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قومه غضبان أسفا قال ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه sana benim. Sana benim. Sana benim. Sana benim. Sana benim. Sana benim. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين إِنَّ الَّذِينَ وَاَتَخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ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 وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِيهِ نُسْخَةُهَا هُدًى وَرَحْمَةً للذين هم لربهم يرهبون سار موسى قوم سبعين رجلا ليمئ قاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلك. اتهم من قبل وإياي أتُهلكنا بما فعل السفهاء منا.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 Ante Veliyünafar fırlana ve rhamna ve Ante kıyır ulaffirin ve دُنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخرة أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤمنون تو نزكات و الذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون وكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ تبعوا النورا الذي انزل معه أولئك المفلحون قل يا أيها الناس إن رسولullahi ilekum jami anilazi lelum ulku semeat ve alard. La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 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِالْعَدْلِ وَقَطَعْنَا مُثَنَّى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ اِسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا قد علم كل أناس ما شربهم وظللنا عليهم القمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى ''Kulû min toybâti ma razakunâkum wa ma zolamuna walakin kanu anfusahum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 سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آن جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسكون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 ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور الرحيم وقد طعناهم في الارض امم ما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُسْلِحِينَ وَإِذْ نَطَقْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلٌّ وَضَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ قُلُوا مَا آتَانَا بِقُوَّةٍ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتكون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 أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 هو يلهاذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بأياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكروا. ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلِّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَنْ خَلَقْنَا أُمَّتُهُ يَهْدُونَ بِالْحَتْ وَبِهِ يَعْدِلون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طويانهم يعمه.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 لا تأتيكم إلا باغته يسألونك كأنك حفيٌ عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 فَلَمَّا تَرَشَّى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَسْقَلَ الدَّعَى وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 قُلِ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ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 وَتَرَانَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ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 بِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ